إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تودونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلم زاغوا 119. وأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 110. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول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 يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم